نستوفي ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الإنسان قال أثابه الله قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا فيه التنصيص على اواني الفضة في الجنة وجاء قوله بصحاف من ذهب وأكواب وهي محرمة في الدنيا كما هو معلوم وقد بين تعالى أن الذين يطوفون عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيانه في سورة الطور عند قول الله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم والقوارير جمع قارورة والعرب تطلق القارورة على إناء الزجاج خاصة ولكن الآية صريحة في أنها قوارير من فضة مما يدل على صحة إطلاق القارورة على غير آنية الزجاج كالفضة مثلا قال صاحب اللسان والقارورة ما قر فيه الشراب وغيره وقيل لا يكون إلا من الزجاج خاص وقوله تعالى قوارير, قوارير من فضة قال بعض أهل العلم معناه أواني زجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير قال ابن سيدة وهذا أحسن انتهى وقال في معجم مقاييس اللغة إن مادة قر القاف والراء المضاعفة أصلان صحيحان يدل أحدهما على برد والآخر على تمكن وذكر من التمكن استقر ومستقر كما ذكر صاحب اللسان كثيرا من ذلك ثم قال ومن الباب القر بضم الراء صب الماء في الشيء يقال قررت الماء والقر صب الكلام في الأذن وذكر منه الإقرار ضد الجحود لاستقرار الحق به ثم ذكر مسألة إثبات اللغة بالسماع أو بالقياس فقال وهذه مقاييس صحيحة فإما أن نتعدى ونتحمل الكلام كما بلغنا عن بعضهم أنه قال سميت القارورة لاستقرار الماء فيها وغيره فليس هذا من مذهبنا وقد قلنا إن كلام العرب ضربان منهما هو قياس وقد ذكرناه ومنهما وضع وضع قال صاحب التتمة وفي قوله تعالى قدروها تقديرا توجيه إلى حسن الصنع في التسوية والتقدير والمقاسات قوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وقبلها قوله جل وعلا كان مزاجها كافورا فقد قيل هما معا في برد الكافور وطيب الزنجبيل وقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا وصف شراب الجنة والشراب هنا هو الخمر وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان هذا المفهوم من أن شراب خمر الدنيا ليس طهورا لأن أحوال الجنة لها أحكامها الخاصة ويشهد لهذا ما تقدم في قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة مع أن اواني الفضة محرمة في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ومع ذلك فإن أهل الجنة ينعمون بها وكذلك ينعمون بخمر الجنة وكل أوصافها في الجنة عكس أوصافها في الدنيا كما تقدم لا يصدعون عنها ولا ينزفون كما أوضحه الشيخ رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا لا يصدعون عنها ولا ينزفون في سورة الواقعة قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا نزلنا وتنزيل تدلان على التكرار بخلاف أنزلنا وقد بين الله جل وعلا أنه أنزل القرآن في ليلة القدر في سورة القدر بقوله سبحانه انا أنزلناه في ليلة القدر وهنا إثبات التنزيل وقد بين جل وعلا كيفية التنزيل في قوله سبحانه وقرآن انفرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا كما بين جل وعلا الحكمة في هذا التفريق على مكث في قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وتقدم للشيخ رحمه الله بيان هذه المسألة في سورة الفرقان والإحالة فيها على بيان سابق قوله تعالى فاسجد له وسبحه ليلا طويلا تقدم بيان مقدار المطلوب قيامه من الليل في أول سورة المزمل في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه الآية قوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم الأسر الربط بقوة مأخوذ من الأسر وهو جلد البعير رطبا وهو القد وسمي الأسير أسيرا لشد قيده بقوة بجلد البعير الرطب وهو هنا تقويته بشد ربط الأعضاء المتحركة في الإنسان في مفاصله بالعصب وهو كناية عن الإتقان والقوة في الخلق وقد بين تعالى ذلك في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقوله الذي أحسن كل شيء خلقه قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا السبيل هنا منكر ولكنه معين بقوله إلى ربه لأن السبيل إلى ربه هو السبيل المستقيم كما قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وفي النهاية قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهو الصراط المستقيم الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو القرآن الكريم كما تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم وقد بين الله تعالى أنه القرآن كله في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بعد قوله اهدنا الصراط المستقيم كأنه قال الهادي إلى الصراط المستقيم المنوه عنه في الفاتحة هو القرآن الكريم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الصفات فيكون السبيل هنا معلومة وقوله تعالى قبلها إن هذه تذكرة مشعر بأن السبيل عن طريق التذكر فيها والاتعاض بها وقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا علق اتخاذ السبيل إلى الله على مشيئة من شاء وقيدها بربط مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى في قوله وما تشاءون إلا ان يشاء الله وهذه مسألة القدر وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بحثها بحثا وافيا عند قول الله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين في سورة يونس وأحال على النساء إلا أن قوله تعالى في التذيير على هذه الآية الكريمة بقوله إن الله كان عليما حكيما فيه أن كل ما يقع في هذا الكون من سلوك وأعمال أنه بعلم من الله وحكمه أيها المستمعون الكرام بهذا التنبيه ينتهي ما وضعه المؤلف في تفسير سورة الإنسان وستكون لقاءاتنا القادمة في تفسير سورة المرسلات إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته